درسنا في هذه الليلة من كتاب مدارج السالكين وهي عن منزلة الغربة والغربة من التغرب وهي تعني الابتعاد عن الشيء ومن معانيها الانتقال ومن معانيها المجانبة ومن آثارها الوحشة الغريب يشعر بوحشة ولا يتلاءم ولا ينسجم مع الشيء وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في دنياه بالغريب قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال ابن عمر معلقاً إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا امسيت فلا تنتظر الصباح هذا معنى الغربة وهي بخلاف القربة القربة بالقاف التقرب من الشيء أما الغربة بالغين فهي البعد والوحي من الشيء والمؤمن يعيش في دنياه وسط أهله وماله وممتلكاته وعقاراته وإن كان يمتلك شهادة بحث لكنه غريب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل متقلب غير مطمئن لها غير متعلق بها وهذا حقيقة المغترب ويقال لمن فارق الوطن مغتربا من المغتربين وعندهم جهاز اسم جهاز شؤون المغتربين الذين فارقوا اوطانهم وفارقوا ديارهم واغلبهم للقمه العيش وقليل منهم لطلب العلم وأقل منهم يعملون في حقل الدعوة إلى الله عز وجل خارج أوطانهم لكن الغربة هنا استدل لها الهروي بآية علق العلامة ابن القيم قائلا واستدلاله بالآية دليل على رسوخه في مقام العلم والمعرفة استدل بقوله تعالى من أواخر صورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيه ينهو ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا هذه الآجة تذل على أن القائمين بالخير وأن المصلحين في الناس قلة ومن هنا تأتي الغربة فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية بقية باقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا ولذلك يقول تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الآن العالم أهل الضلال والكفر والالحاد فيه أكثر إذا كان العالم فيه ستة مليار ولا كم مليار ستة مليار مليار ومئتين مليون مسلم البقية جميعهم من على غير ملة الاسلام تماما يهود نصارى وثنيين بوذيين مشركين كفار ديل أهل الأرض لذلك يقول ابن القيم هنا في المدارج اهل الاسلام بين الناس غرباء واهل الاستقامه في اهل الاسلام غرباء يعني المليار و200 مليون مسلم الناس الملتزمين فوق وفيهم شيعيين مليار و مسلم وفيهم شيعة وفيهم المجرمين وفيهم علمانيين وفيهم ناس ضد الدين رسمي ضد الدين زي جمال البنا، الأفتاء قال مفكر إسلامي القبل تجوز بين غير المتزوجين قال هنا إحنا المصافة عندنا فيها كلام تنطى وديها القبل أفتاء قال لا بأس بتبادل القبل بين غير المتزوجين شوف شوف, شوف زيدين ويقول لك مفكر شنو مفكر إسلامي قال أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى لأنهم يهدمون الدين من وين من داخله ديال شوف ديالكب وفي ناس مسلمين لا شيعة ولا شيوعيين ولا كده يصلي مرة مرة في المليار ومئتين مليون مسلم وفيه الناس بيصلي الجمعة بس في الجامعة الباقي كله في البيت وفيه الناس بيمشوا الحفلات ويغنوا ويحضروا الرقيص ويرقصوا مع البنات ويشربوا الشيشة في, ال... في الحدائق قاعدين جوز جوز ودير كله في المليد أو مليون مسلم لما تجي الشوف الملتزمين قال ابن القيم وفي أهل الاستقامة أهل العلم غرباء إذا كان أهل الإسلام بين الناس غرباء فإن المستقيمين من أهل الإسلام بين أهل الإسلام غرباء وإن أهل العلم بين المستقيمين من أهل الإسلام غرباء فهذه الغربة التي يعنيها فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض هل ينهى عن المنكر كم الان اللي يوجه ويصلح ويقوم في الناس كم قله قله اكثر من قله هذا معنى قوله ان الذين ينهون عن الفساد قله وبقيه قليل جدا في الناس ينهون عن الفساد في الأرض الذي أؤكده الإسلام ليس بغريب ولكن الناس تغربوا عن الإسلام فصار الإسلام الصحيح عندهم غير مألوف فإذا أتيتهم بآية من كتاب الله كأنهم يسمعوها لأول مرة وهي تخالف ما ألفوه من معتقدات وما رسخ في أذهانهم من مفاهيم وما مارسوه من معتقدات وعادات فإذا أتيتهم بآية أو حديث استغربوا وقالوا لك بكل بساطة مما نحن قمنا ومما الله خلقنا نحن على الكلام ده دينكم الجديد ده ما دين الجديد الرسول عليه الصلاة والسلام جديد كده لين الجديد ابو أبو هريرة ولا الرسول أنا بقول لك عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه البخاري الجديد في دين منه ما اعتاده ما تقولون تقول إياكم الدخول على النساء من الله خرجنا نحن والنسوان قاعدين سوا وطالعين وناس دين وبناكل سوا وزي أختي وكده وين تقول لهم خلو قال حديث عقبة بن عامر ذي الأنصاري في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يظهر بتعاليمه غريبا عليهم لأنهم ما ألفوه وطال العهد بينهم وبين الإسلام حتى صارت أحكامه القديمة كأنها جديدة لجهلهم هم لأنهم لم يسمعوا بها وجهلك بالشيء لا ينفيه كأنه أنت ما سمعت أنه أتقالنا موجود ما معناه ما موجود موجود من زمان موجود لكن أنت ما لك أه؟ ما كنت فاضي وما كنت جايب شنو جايب خبر الموضوع ذا هذا معنى الغربة قال استدل بحديثه صلى الله عليه وسلم المشهور بدأ الإسلام غريبا نعم الإسلام أول أول ما بدأ الإسلام في مكة استنكر أهل مكة أجعل الآلهة إله واحده إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الاخره وسأصدر حكما إن هذا إلا اختلاق لأنهم لم يسمعوا به كان الإسلام غريبا لأهل مكة كانوا يقول شنوه يقول لهم قال لكم قولوا لا إله الا الله نخلي أي حاجة أي تخلي أي حاجة يا أخي يقول لي ما تبالغ أنت كمان لحد يوم الذي يقول الكلام هذا لحد يوم الذي لا إنا وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم لمهتدون إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبته المنذرين فبالتالي استغربوا هذا لأنهم لم يألفوه قال وسيعود غريبا كما بدأ هل عاد الإسلام غريبا هل الإسلام اليوم غريب ها؟ الإسلام الصحيح كأحكام وكقيم كاملة غريب بين الناس لأنك تجد الكثير من المسلمين يحاولوا التنصل عن مبادئ الإسلام وعن أحكامه وعن قيمه ولا يريد أن يأخذ بها وكما قلت لك التدين عند بعض الناس هو مجرد ثقافة باردة وممارسة باهتة يمارسون التدين على حسب ما يروق لأمزجتهم وعلى حسب ما يساير أوضاعهم فإذا خالف الدين مصالحهم ومنافعهم ضربوا بالدين عرض الحائط وأجروا مصالحهم ومنافعهم الدين عند كثير من الناس الآن ما يأخذوا بالعالم لأنه الدين ضد المصالح بتاعت الزل هذا حلال وده حرام وده ما تعمل وتعمل ده تقوم الفجر في البريد تصلي فيه الفجر حاضر النوم تخليه في الوقت ده الحرام تخليه عين الديمه تعالي لا بحرام غض ابصارك ما تعمل يقول, يقول لك يا خشده خشده قيود شديده ليس هذا بقيود انما هذه الفطره السليمه واهل الاسلام لا يرتاحون الا تحت ظل هذه المعاني والا وفق هذه الاسس ووفق هذه الشرائع البينه الواضحه التي تحفظ الاعراض وتصون الدماء وتحفظ الحرمات وترعى الحقوق وتقيم الإنسان وتسعد البشر إنها أحكام الشريعه الغراء وإنه دين الله عز وجل الذي لا دين غيره ولا يرى سواه لكن بعد الناس عن, عن الإسلام لذلك قالوا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وطوبى شجر في الجنة على مسيرة مئة عام ظلها مئة عام طوبى وقيل طوبى بمعنى بشرة نوع من أنواع التبشير بالجملة فطوبى الغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله فوصفهم بأوصاف كثيرة قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وصاروا غرباء بكثرة الفساد فصلاحهم يكون واضحا وبينا وهذا كثير جدا في أنماط الحياة لو مثلا دائرة تطبق الدين زي ما هو سيقال انك مجنون البنات يلبسوا ما في اختلاط ما في شنو هيقول لك انت غناء حرام الغناء حرام الموسيقى قال ياخي يا حتى خلي الموسيقى الغناء الموجود حرام بلا موسيقى حرام الغناء الموجود حسدا بدون موسيقى حرام يقول لك اغاني البنات وغناء راجل بشنبه أنت البنات ما قا جا... له البنات أنا بخلي الأولاد غنواش له ما يقول البنات يعني انا حسيت يقول حجركي كده لقيت في نسوان في الحفلة ورجال ورغوا نشغال أغاني البنات بيغنى بيغنى راجل خجلته ونزلته لأن واحد بيغنى بيغنى راجل. حلو حلا الكلام ده بغني راجل راجل بيقول راجل المرأة انت زول مالك و المره الراجل المره ونزلت طوالي لانه كلام شين زول بشنباته يقول راجل المرأة اعوذ بالله يا أخي ده كلام شو بدأ ويغني يعني قول اكتوبر قول أي حاجة يا أخي اكتوبر أنا بقول شنو اكتوبر والشعب طلع والشارع اتقلب قول أي حاجة غني قول بتاع الرجال بعد ذلك اشوفه حلا ولا حرام لكن تقول لي من يومك تقول لي كلام فارغ زي ده ده كلام ده كلام لا يليق ويغنوا الرجال وكامش تتكلم طوالي اقول لك طلع البدر علينا عليك لو الباطل الباطئ بالله حسد علاقم طلع البدر شنو يقولك الرسول طلع واستقبلوه بطلع بيطلع البدر علينا يعني ده كمان شي واسع اي حاجه يعني بنت بيطلع البدر علينا ده. الرجال يغنوا غنى اغاني البنات والبنات يغنوا غن الرجال والحكايه اختلط يعني ويحصل فساد ده كله بتقول طلع البدر علينا وين طلع البدر علينا من الكلام ده الكلام الراقي طلع البدر علينا من شنو قالوا بنات الراجل قال طلع البدر علينا ذاته ما في لحدهم الديده من الصحابة أزول قال طلع البدر علينا ما قالوا البنات صغار شايلات دف بيقولوا طلع البدر علينا نحن رقينا بنات بيقولوا طلع البدر علينا وبينا لكن يجيك راجل بيش نباته يقول لك كلام فارغ زيدا أصلا لا يعقل فبالتالي شوفوا هؤلاء الذين يصبحون إذا فسد الناس في بعض الروايات قال الذين يزيدون إذا نقص الناس ويقصدوا يزيدون إذا نقص الناس إذا نقص الناس في الخير هم زادوا منه زادوا في الخير وفي العلم وفي بعض الروايات قال ومن الغرباء قال النزاع من القبائل النزاع من القبائل الغرباء من كل قبيلة خرج قلة يحملون المنهج الصحيح والدين القويم والاعتقاد السليم ويدافعون عن الإسلامي دفاعا صحيحا وهكذا طيب ثاني في بعض الأحاديث قال أناس خير قليل في أناس شر كثير ما يعصهم أكثر مما يطيعهم دل منه دل غربة يعني هذه روايات كثيرة جدا كوس الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يزيدون إذا نقص الناس النزاع من القبائل الذين أناس خير قليل في أناس شر كثير من يعصهم أكثر شنو؟ أكثر ممن يطيعهم. رواية أخرى. طوبى للغرباء فطوبى للغرباء قالوا ومن الغرباء قال الفرارون بدينهم. الفرارون بشنو؟ بدينهم. يجتمعون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة. الفرارون بدينهم صح. إذا نزل عيسى عليه السلام سينزل إلى فئة قلة مؤمنة مجاهدة تقاتل في سبيل الله على رأسها المهدي ويصلي عيسى خلفه خلف المهدي مع هذه الثلة المؤمنة من المؤمنين وفي حديث آخر الغرباء شوف الغرباء دين دي كل أوصاف قال منه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس شوف اكلمك الناس دايرين يحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعواطفهم هكذا لكن ما داري أي التزامات كان قلت له شكلك ده ما الرسول ما عنده طريقة بس شكلك ده بتجي زي الرسول ما عنده طاقة داير يكون شنو بيحب الرسول كده بس بالعواطف دي كده يحب الرسول لكن يحيي سنته ويعلم الناس يا اخي في سنن الرسول عمل انت كان عملتها أنا بقول لك تكان زمان مش سنة رسول؟ يقول لك كان زمان. يا أخي السنة رسول. ده دين ده دين لا لا لا ينتهي يبقى إلى يوم القيامة. يقول لك ده كان زمان. لا حد يوم الليلة. ما أكثر السنن المضيع بل وما أكثر أعداء السنن من المسلمين. السنة دي شاملة الحياة كلها. تدخل البيت بالسنة. تأكل بالسنة. تشرب بالسنة. تأتي أهلك بالسنة. تربي أولادك على السنة. تقيم علاقتك الزوجيه مع زوجك على السنه تخرج من البيت على السنه تركب الدابه على السنه تعامل في الطريق على السنه السنه كل الحياه لما تجي تمسك السنه حتلقى وين السنه الان وحتى حي المولد سوف ترى في المولد من المنكرات ما الله به عليم اختلاط وانا بسال انا سؤال اقول في المولد ده. كان الرسول عليه الصلاه والسلام قام جوا قف ويحضر المولد، وفينا بيعتقدون أن الرسول بيحضر المولد بالنسبة، فريق عنده معتقدة فاضلة يقولوا للرسول نبيجي شنو؟ يحضر شنو؟ يحضر المولد ويكون قاعد، كان جاء حضر الزفة دي وحضر المولد ده برضى، كان شاف المولد بطريقة دي برضى، بنات يا ياخي المولد المولعريانات ونسوان لابسات أفخر اثياب ومتعطلات بأفخر العطور، والولد ده دا اللي لقي البيت يقول له نتلاقي في المولد ويقول لك. الحكاية جاءت أطبيقات شنو ها مولد أيوا يقول لك مولد صاحبه غايل ويقول لك خرج من المولد بلا شنو ما قالوا بلا سنة ما قال مولد طلع منه بلا سنة يقول لك خرج من المولد بلا حمص طلع من المولد بدون حمص المولد عند الناس حمص والله ك... والله الكلام ده حسن الكلام ده ما شيل الناس كلها ضد ليه لأنه ده كلام غريب ده كلام الدين الصح غريب حتى في نظاته يشوف الكلام ده غريب غريب غريب لأنه من ما تربيت تربيت على سمسمية ولا كوم دي مشكلتك لما يقول لك لكوم ما في وسبسمية ما في ده تجن إخوانا والله العظيم أكلمك العالم يحتاج إلى تصحيح الأمة الاسلاميه دار غربلة تعرف غربلة يهز الأمة دي كده غربلوها حتى تكون أمة قوية تواجه اعدائها وتنصر دينها كويس وتنهض بمتمعها وتنظر إلى مستقبلها وتواجه التحديات وتصادم الباطل ده دي السنة السنة مش تقنبلي في محله، في زاوية تقول دي السنة السنة تطلع الحياة دي بره تعلم الناس الدين وتنشر الإسلام وتواجه العلمانية وترد على أهل الباطل والضلال وتنص وتنصر السنة وتعلي قيمها في السنة قال الذين يحيون سنة ويعلمونها الناس طيب من ادله الغرباء دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسجد فوجد معاذ ابن جبل يبكي معاذ رضي الله عنه مات صغيرا مات في الثالثة والثلاثين من عمره مات شابا ويأتي يوم القيامة اماما للعلماء بينه وبين العلماء ركوة مقدار رمية حجر اجي قود العلماء وبينه وبين, وبين العلماء مسافة العلماء شفت الناس الإمام مالك والإمام أحمد والعلماء ذي كلون العلماء على مر التاريخ العلماء العلماء جد كويس يجي معادل جبل يقودهم رضي الله عنه معادل لما وصيبة في طاعوني عمواس رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا بالطاعون معادل كده الرجل عجيب خلاص اخواننا أصلا ديكم قاعدة شوفوا كان ده كلكم ما تسمعوا لي هنا الدري الساهل أنت عارف المسلمين الآن شنو التطبيق الدين ده عارفينه صح وعارفين السنة نادر لكن عنده لا فلسفة تجيب أي سنة من السنن يطرطش لك أي سنة تقول يا كان بيعمل كده كده كده يطرطشة شوف الدين أسمعوا كم دكت جميعكم الدين لا يظهر إلا عند المواقف أعيد كلامي ثاني الدين لا يظهر إلا عند شنو مواقف. حس أنا وإنت ما عندنا إن مشاكل بنصلي بين... كويس بناي لكن لما تقع عليك مصيبة بنشوف أنت عندك دينك وعندك دين ولا ما عندك دين في زلب قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير نطمئن به دار يكون عابد لما يكون ما في مشاكل أحواله كويسة ظروفه كويسة قروشه كثيرة قوله تدوني قروش أنا بكون معكم ما كدوني قروش أنا بس خلوني وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أشكد ربنا بجيب المصائب ليمحص ويبتل العباد ألف لام مين احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اي زول مشى في طريق الإيمان لا بد أن يفتن بعضهم بالخير بالنعم وبعضهم بالشر والمصائب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يا سلام معاذ من النفع الصادقين الصدق ده بيجي عند المواقف أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لا تخش جنة بدون ما ربنا يبتليك ويمحصك لكن الابتلاءات للناس على حسب درجاتهم أشد الناس بلاء للأنبياء أيوب ده ابتل ابتلاء شديد قال عليه الصلاة والسلام الحديث في السلسله الصحيحه إنما جاء البلاء أيوب ليلة الأربعاء أو في الأربعاء أشد كده في السلسله الصحيحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجم في يوم الأربعاء قال وتجنبوها الجمعة والسبت والأربعاء والأحد تحريا احتجموا إما في الاثنين وإما في الثلاثاء ففيه جاء الشفاء ايوب عليه السلام سنين أيوب في البلاء طبعا الناس عندهم فهم لما شافوا بطلوا شديد قالوا ده حال فقال النبي قالوا الله كان ما غضان عليه ما كان عمل له جدا والله تخيل زول زول كان بتاع خمور وبسكر وكده وما مستقيم وعنده مصانع بقى يمشي الجامع المصنع ادهورت وباع المصنع وباع اي حاجه الناس قالوا مما مشي الجامع امور الدهورت والله عاده فهموا اي زول يجوا بلا يقول لك ده شنو الله شنو الله غبان عليه يا اخي هذا هذا ليس صحيح فاصلا شوفوا تريد ان تكون مستقيم وصادق ودين قوي لا نستطيع أن نميز بين الناس إلا عند المحكات العملية تحصل محكات شو بعد ذلك الدين وقوي الدين الآن كلنا ديننا كويس لأنه ما في مشكلة مرتاحين ماكلين شاربين راكبين عربات مظللة كويس مكيفة أمورنا تمام أحوالنا تمام كويس وكذا نسأل الله يحفظ نعمة ويديم علينا هذه, هذه النعم وأن لا يبتلينا وأن يعافينا لكن التدين لا يظهر إلا عند المحكات العملية الآن الناس دي دائرين دين ما فوق مشاكل معاذ قال شنو معاذ رضي الله عنه لما سمع أن الطاعون شهادة قال اللهم اجعل لآل معاذ منه النصيب الأوفى مات جميع أبناؤه في الطاعون أولا الجد ماتوا والله انت كان تسمعه وقاعد في بحلق ده بتقول يعني شنو انت والله ولد واحد تتحمل فيه نسأل الله يحفظ اولادنا اولادكم لكن ده اولاده تت ماتوا في الطاعون فضل له ولد قام جاء الطاعون هو ذاته لمن لمعاد في اخر اللحظات دموع جرت قال له ولده الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال شنو الحق شنو من ربك، فلا تكونن من شنو؟ فلا تكونن من الممترين. يا سلام يا أخي. كان الله دك ولد يثبتك، دي نعمة كبيرة خلاص. ولدك ثبتك. قال لا يا أبي، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، من الشاكين والمتقلبين. اثبت طوال ثبت. ربنا ثبت بولده حتى لقي الله. يا سلام يا أخي. والله العظيم يعني الدين ده. بينفع صاحبه شديد بينفعك و اشوف انا, أنا لك اشياء هنا بتخلي الانسان يعيش غريب فعلا اصلا شوف الدنيا ليست بدار مقام الدنيا يا اخوانا هل الدنيا محل بتاعت مقام ها؟ ما الدنيا محل بتاعت راحه ما محل بتاعت راحه يعني من الاشياء الغريبه جدا التي حكاها السلف قصه غريبه جدا قال رجل ذهب إلى أهل جزيرة أسوأ جزيرة لا يستقرون على ملك ولا يتفقون على أمير فإذا ما عينوا أميرا اليوم خلعوه غدا ودخلوا في حروب ولكن جزيرتهم هواءها عليل ونخلها كثير وخيرها وفير بشنه؟ الجزيرة أنتوا كم دخلوا أنا ولا نعسانين اه نعسانين ولا فهمين كويس قام اهل الجزيره اتفقوا قالوا اول رجل ياتي الى الجزيره نجعله حاكما علينا نحن ما نتفق مع بعض اول زول بجينا شنو؟ نبقي شنو نبقى حاكم وبينما هم هكذا اذ جاءهم رجل عابر سبيل فامسكوه قالوا كن حاكما علينا فابى قال لابقى حاكمنا ابى فما زالوا يتخربون هذه قد احث في الجزيرة كل حقتك الشير والنخيل وتتزوج زي ما كده وتنجب وكده اهل ذا شو تعيش قالوا ما عندي حاجه لكن ما نداير. حنسوا وما زالوا به حتى الان قلبه وراسه فصار اميرا عليهم لكنهم اشترطوا عليه بعد ما بقى امير ويتزوج البنات السمحات كم وحده وحشب قال اسمع حنبقيك علينا كذا سنه السنة بعد ما تنتهي شفت الجزيره الثانيه ديك فيها كلاب ووحوش وسباع سنرميك هنا قال له ودوني بس خلونا يتم الباقي ده. قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة الناس دائرين العاجلة قام ما زالوا على هذه الهيئة حتى التمت السنين فجاءوا يأخذونه فبكى قال لنا كدنا اشترطنا عليك يكورك يا اخواننا اولاده قال له اولادك جد بيول جد باولادك جيدة جيدة لما جيدة لما جيد تجد جد بأشعال اولادك والنذوار جزر وسرثاي ثاني والله إلا است شوف شوف اخذوه الى الجزيره التي فيها الشر والقوه فاخرته السبع شوف الفهم ولكنهم لم يتفقوا ما الجزول يحكمون قالوا خلاص اول زول نعمل له اول زول كان عاقلا فاخبروه بحال الملك الذي كان قبله وقال احوديك الجزيره ديك وحاديك سبع سنة قال لا باس قال شنو لا باس لكن نجيب عمشنو. أول شيء الجنود تحته ويطيعونه أرسلهم إلى تلك الجزيرة فطهروها من السبع مش حيودوا جزيرة دي ما في بأس وبدأ ينقل الخير والزروع والثمار والأشجار إلى تلك الجزيرة وعاش بينهم فلما جاء ميقاته قالوا أخرج قال أخرج قبل أن تكلموني قبل ما تقول لي ذاته أنا ذاتي قررته ولا ما قررته فخرج إلى تلك الجزيرة وقد سعد وهكذا الدنيا والاخره من قدم لاخرته وهو في دنياه يوم ان يخرج من دنياه يسعد باخرته وما قدمه هذا الرجل في تلك الجزيره انما العمل رايكم شوف الكلام به أه؟ والله مثل قوي مثل قوي ضربه بعض سلفنا فشوف السلف الصالح يقولون الآتي اخواننا شوفوا أنا متأكد أن فيكم اصحاب محن ومصائب وفتن ومشاكل لكني اقعد لكم ثلاث قواعد القاعده الاولى لا راحه في الدنيا ابدا النعيم الكامل والراحه التامه في الجنه في راحه في الدنيا ما في او غير مرتاح منه العقيم أل ما عنده ذريه مرتاح ها ما مرتاح همه كله في اجله ها في الذريه والعنده اولاد كيف مرتاح اللي عنده اولاد معذب منه واللي عنده اولاد سنو زهجات اراد الله الدنيا ان تكون ناقصه قال تعالى كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره هكذا قال تعالى قال تعالى بل تحبون الحياه الدنيا عشان كذا قلت لك ما في زول بيعلموا حب الدنيا لأنه يتعلم اذا علموا ينبضمك بتمرق بتقبل دولة دي قدامك من شافر يبلكك شاكيش وبتلعب كان كانت ويجيبوا له عجلات ما مقصرين الدنيا دي مزروعة في قلوب الناس مليانة فل ما في فرقة كلا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ولا وللآخرة خير لك من الأولى ده تطمين عشان تعرف القاعدة الأولى أنه لا راحة فشنو ها في الدنيا المرتاح منه والله ما في راحه إلا في الجنة دي القاعدة الأولى القاعدة الثانية لو أن الله أصابك بمصيبة انظر إلى دينك في المصيبة فإذا سلم دينك فأنت سالم وإذا نقص دينك فأنت ناقص أي حاجة خارج الدين تحمد الله عليها كممكن ترتد كممكن تكون مجوسي كممكن تكون يهودي كممكن تكون ضال المصيبة كان مرقت بجد في الحديد في العربات في الزرية تحمل الله هذا أهم نقطة القاعدة الثالثة حتى في المصيبة في الدنيا انظر إلى الذي أبقاه لك وإلى الذي تركه لك عروة بن الزبير أصيب بداء الآكلة في رجله فقطعت رجله مصيبة رجل ما له اتقطعت ولدين بلعب مع بعض واحد يوري الثاني كيف أبو عموليو قتل اخوه فتى الاخوه وهو لسه ما فات لما فتى عينه قالوا له احسن الله عزائك في رجلك واحسن الله عزائك في ولدك قال الحمد لله كان عندي رجلان اخذ رجل والحمد لله الذي ابقى الثانيه اتفكر انو كابوكين القطع الاثنين حمد الله على انو دي قطعه شنو وحدة. ولذلك حمد الله وقال كان عندي ثلاثه من الابناء أخذ الله واحدا وأبقثناني فالحمد لله الذي أبقاهما بعلاقة من المطلق ده، فلذلك علينا أن ننظر إلى أمورنا من هذا شنو؟ من هذا المنطلق؟ فدخل عمر المسجد فوجد معادا جالسا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مست... إلى إلى ابن إلى... قلم إلى... إلى... إلى... إلى... الحجرات يبكي، فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أهلك أخوك؟ أخوك ذمنه؟ آه عن رجبت عمر قال أنا هلكتة شوفت عليه حاجة. قال لا ولكن حديث حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد المسجد أتو إن الله يحب الاخفياء قدر مزول يكون ما معروف لدى الناس يكون كويس لأن الشهرة فيها فتنة كبيرة إن الله يحب الاخفياء الأحفياء الحفي المعتني بالشيء إنه كان بي حفيا أي كان بي شنو معتنيه والحفي المتابع للشيء لذلك يقول قصوا الشوارب واعفوا اللحى والدفن بدل القصد قا شنو حفوا الشوارب حفوا معناه شنو تابعوا قصوا نقصوا قال شنو الاحفياء الاتقياء الابرياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنه عمياء مظلمه ده الحديث والله حديث عظيم قال ان إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء أنت فيون؟ أنا فيون يا ربي والله ربنا يكفينا الشر كويس الذين إذا غابوا لم يفتقدوا كان ما جاء زول بيسأل منه ما في وإذا جاء زول بيجيب خبره ما في وعند تقوى الله بها عليم قال يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمه في الفتن مبخوض أصلا لأنه ما جاء بخبر بسمع ربه ده قلوبهم مصابيح الهدى يا سلام في ناس على درجه عاليه طيب طيب قلنا بان موسى عليه السلام خرج هاربا من فرعون وقومه وانتهى الى مدين وحاله لما وصل مدين كان على حال من الضعف كان غريبا وكان مطاردا وخائفا قال تعالى فخرج منها خائفي يترقب خائفا خائفا ربنا قال خائف وحيدا غريبا طيب فقال فلما أراد الله أن يرسله بعد عشر سنين قال يا رب إني وحيد ومريض وغريب قال الله له يا موسى الوحيد من ليس له مثل أنيس الوحيد من ليس له شنو مثل أنيس صحيح إخواننا زول أنيس رب العالمين وحيد أه قال ابن القيم هنا فهذه الغربة في الدين لا وحشة على صاحبها أبدا بل هو آنس ما يكون وإن استوحش بالناس فوليه الله ورسوله وإن عاداه اكثر الناس وجفوه ما بجيب خبر لزوج طالما هم مع ربنا تمام ما عنده مشكله طيب والمريض من ليس له طبيب مثلي والغريب من ليس بيني وبينه معامله عشان كده طلع موسى لا وحيد ولا مريض ولا شنو ولا غريب الغريب من ليس بينه وبين الله معامله كل من بينه من ليس بينه وبين الله معاملة وان كان يعامل الخلق جميعا فهو غريب غريب روحه في داخله وتجده قلق ومضطرب شديد صح لو ما صح لانه ليس بينه وبين الله شنو أه؟ ليس بينه وبين الله معاملة ليس الغريب غريب الشامي واليمني ان الغريب شنو غريب اللحد والكفري طيب هنا بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن حديث عظيم اسم هذا الحديث وهو حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بملوك الجنة ألا أخبركم بشنه ها ده غريب صح في ناس في الجنة وفي ناس جوا الجنه شنو ملوك الله هذا كلام ثقيل انت تعرف ملوك الجنه جل منه قال كل ضعيف اغبر اغبر معناه شنو مغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا ابره في ناس عندهم صله بالله وايمان زي ما قلت لك لو عاينت لك كده شنو تزدري وتحجره هل شو الكلام كيف فبالتالي هذه حقيقه الغربه هو غريب بين الناس ولكنه في الحقيقة ليس بغريب يقول الحسن البصري رحمه الله يا سلام، عنده كلام جميل جميل جميل حقه أي زول يحفظوا الكلام ده أحفظوا الكلام ده أحسن لكم قال الحسن البصري المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها أهم حاجة لا يجزع من شنو من ذلها والله كان الله قدرك أن لا تجزع من ذلها مهما يحصل لك فيها أهوالك تدور أص الدنيا دي ما لأنك تغير فيها لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها قال للناس حال وله حال دمنه المؤمن الناس شنو في حال هو في شنو في حال الناس منه في راحة ما بيؤذي زون ولا الناس مرتاحين منه وهو من نفسه في تعب رأي في الكلام ذلك الكلام ذلك الكلام عليه تكون انت اخذت بخير كبير قال شو من الاول المؤمن في الدنيا غريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها هو في حال للناس حال وهو شنو وله حال الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب تعبان يجتهد هنا ويقوم هنا ويعمل هنا وتعبان متعب روحه في الله شديد والناس مريح منه راحة شديدة نحن بنعمل شنو مريحين رقبتنا لا صلاه ولا تعب تقيل ولا غياملة ولا كده ومتعبين منه فلان جه فلان عرس فلان طلق فلان سوى فلان عمل طبعاكم هلو ها؟ وفلان دبل وفلان عرس التالتة وفلان سافر وفلان عمل وفلان باع وفلان اشترى ما لكم على الناس ياخي قال الناس منه في شنو في راحة وهو من نفسه في تعب طيب أورد ابن القيم حديثا عظيما من أحاديث الغرباء هو حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر ليأتينا على الناس الزمان شنو القابض على دينه كالقابض شنو على الجمر أسألكم سؤال هل جاء هذا الزمان أه؟ هل ترون أن القابض على دينه الآن القابض على الجمر أه؟ طيب أسألكم سؤال هل بيحضروا الصلوات المكتوبة في المسجد في أي حي أكتر ولا المقعد يقعدون ينجو أكتر يعني لو قلنا مثلا صلاة الصبح الناس الجوال جامعتين هم الناس الحي كله من الرجال المكلفين ولا اقل وكذلك الأوقات الأخرى وهكذا قسم الصلاة وبعد ذلك بقي شنو بقيه المفردات بتاعه العمل ولذلك قال فان وراءكم اياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر بل في حديث للعامل فيهن اجر خمسين منكم خمسين من منهم الصحابه قالوا اجر خمسين منهم قال لا بل اجر خمسين منكم انكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا الآن شوف المشاكست مرة ذا تلتزم راجله واقف ضده وراجل ملتزم مرة ماذا تلتزم كويس ومأم ما... ملتزمة جناها ما ذا يلتزم شباب ملتزمين أم وأبوه ضده صح المصح كل, مجل... كل الصبر هذا موجودة فبالتالي هي أيام الصبر للغربة طيب ابن القيم يقول الغربة على ثلاثة أنواع دي غير درجات منه قال ابن القيم والغربة على ثلاثة أنواع النوع الأول الغربة المحمودة الغربة بالدين والإسلام أن تكون متبسكا بالدين والإسلام وعندها سترى نفسك بين غير الملتزمين غريبا فاياك أن تتراجع وكن على دينك الغربة الثانية غربة مذمومة وهي غربة اهل الباطل في اهل الحق إذا كان أهل الباطل قلة مثلا في بيت اسره كلها ملتزمه ولد واحد ما ملتزم ده هيعيش شنو ها غريب كلهم كلامه طريقته مختلف تماما عنهم الغربه الثالثه قال ابن القيم الغربه المشتركه لا تحمد ولا تذم الغربه عن الوطن وان كان الناس كلهم في الدنيا غرباء السوداني في السودان مالهم غرباء والسعودي في السعوديه مالهم غرباء والصريف في سوريا غربة والمصري في مصر غربة لانه في النهايه حتى كان بلدك والواطه حقتك وعندك ما يثبت وساكن في بيتك للابد للابد مع الموضوع خلاص ما في فايده حتمشي الاخر ما في فايده طيب ده معناه شنو الغربه شنو الغربه المشتركه حس زول اغترب خير ولا شر يعني عنده حسنات ولا عنده سيئات عنده ده ما ده حسن ده ماشي ماشي على شنو اه ما شفت اشرب لكن لكن تغسل السبحان هناك اه ايوه يعني حتى في ناس بيمشوا بلا ذا كفار والله واحد ضرب لي قال لي يا اخي انا في مطعم بغسل المزكده قلت له اكيد رميت لكم قال لي بغسل السبحان لكن قال لي مرة بده يجيبوا لي الكباب يشربوا فيها الخمرة اغسله ولا ما اغسله ديت عارف لما اجي بعد سنتين مغترب من المطاريج الجد ودولاراته تقيلة وهداياه والشنط يوزع في الشالات ويوزع في الهناي في شنو في القمصان والبناطيل والحلة كلها تنم وكان مشت قدم لأي بيت ها؟ تقبل بيو وهو بغسل شنو أريد له بغسل الصحان الساكن بغسل الصحان والكباب شنو والكباب الخمرة ها رأي شنو يا مذن نفسك لكن عموم الاغتراب بطلب الأرزاق والمعايش ليس فيه شيء خاصا إذا كان إلى بلاد المسلمين يقول الهروي الاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء يريد أن كل من انفرد بوصف شريف عن دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم لعدم مشاركه أو لقلته أو هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الغربة عن الأوطان يا في غربة معنوية أنت تكون قاعد جوا بيتك وغريب ممكن ممكن؟ وتكون قاعد في بلدك وشنو غريب شغال في محل شغلك وتكون شنو غريب لو في زون نزيه في محله كلهم بيأخذ الرشوة هيكون شنو أه؟ مش غريب هيكون عويل يقول لك ده شنو ده عويل ده شنو تاني بيقول على شنو داجس او حاجه زي كده لانه ما داعي الحرام ما ناقش يقول لك ايوه ولو اذا ما ناقش حاجه شوف شو الكلام ده كيف فبالتالي اقول كل من اتصف بوصف شريف بين ابناء جنسه وتفرد عنهم ولم يكن له مثيل في اقرانه عاش بينهم غريبا ولكن الهروي يقول الغربه الاولى غربه الاوطان وهذا الغريب موته شهادة موته شنو؟ شهادة موته شهادة يعني شنو يقصد أن موت الغريب شهادة هكذا ورد حديث لكنه ليس بصحيح اذا كلام الهره هنا غير شنو يعني الهره يقول لو في زول من بلده مشى مات في بلد تانية غير بلده يعتبر شهيد يستدل بحديث لكنه شنو ضعيف موته شهادة يقاسله في قبره من مدفنه إلى وطنه وهذا حديث صحيح شوف أي زب يموت في غير بلده بشرط أن يدفن في تلك البلد التي مات فيها من موضع قبره يقاس إلى بلده ويعطى على ذلك حسنات عشان كده الإنسان إذا مات في غير بلده من خلاف السنة أن ينقل وحتى تلقاو يموت في الخرطوم يقول لك إلا ندفن وين أي بلد من البلد مثلا اهله في القطينه يقول لك الا ندفن في القطينه يا اخي ما الخرطوم مالها الخرطوم مالها احسن لا يدفي وين ها في الخرطوم ليه لانه من محل المغابر تجيس لحد القطينه كل حسنات لكنك ودك دفنته في القطينه بكل موضوع انتهى قال ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في جنازه شاب من الانصار دفن في البقيع قال يا ليته مات في غير مو مولو... هذا مولده وطنه قال نعم قال يا ليته مات في غير موطنه يقاس له من قبره ومدفنه الى وطنه حسنات زول مات في امريكا كيف والله انا بعرف زول من اخواننا كان مريض ودو امريكا كتب وصية عديل قال انا كان متما يقولون يدفنون في امريكا دي وهو جهة الجزيرة من امريكا يجيسوا له ان شاء الله لحد بلده هناك يجيسوا له مش عيان واوصى ونحن صلينا عليه وصلاة غائب. لأن توقعنا إن تكون أمريكا شنو؟ في أمريكا ما صار. وذول ما في الأردن أحسن نجيبه، والأحسن تفلون في الأردن هناك. آه؟ الناس بجيبه، بجيبه في صندوق، ومعين ما بشوفه. البجي في صندوق ده بتفتح الصندوق ولا كيف؟ بشوف الصندوق صح؟ البندافين بجيبه ده بجيبه بأي خشب ده؟ طيب انت التوكيت خشب اللي خشب خليه خير دافين هناك. صح ولا ما صح؟ لكن دي العواطف. العواطف يقول لك الا يندفن مع اهله يعني داري يسوي له شنو اهله يقول لك يندفن مع شنو مع اهله يا داري دافع عنه الملائكه داري اهله داري يسوي له خليه يندفن محل ما شنو محل ما مات فقال ويقاس له في قبره ممثله ويجمع يوم القيامه الى عيسى عليه السلام وقد مر علينا الحديث الدرجه الثانيه من درجات شنو غربه الحال بغربة الوطن قال ابن القيم الحال ما قام به من وصف من التمسك بالدين والسنه طيب شوف الغربه دي كيف قال وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم وهو رجل صالح في زمان فاسد ده غريب بين قوم في زمان فاسد بين قوم فاسدين او عالم بين قوم جاهلين او صديق بين قوم منافقين هل كان صحيح ولا ما صحيح اظن كلام هذا اللي صح يا اخوان انتم معي ها الكلام ده واضح يا اخوان قال غربه حال غربه وطن دي غربه حسيه لكن دي غربه شنو معنويه قاعد وسط الناس وبيأكل وبيشرب معهم واي حاجه لكنه غريب أحواله وصفاته مستقيمه وهم على غير ذلك فهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين او عالم بين قوم جاهلين العالم بين القوم جاهلين غريب زول بيجيب خبره ما فيه وصديق بين القوم شنو منافقين والدرجة الثالثة كلام تجيل الجاية دي كلام تجيل غربة الهمة دو شنو همة وهي غربة طلب الحق وهي غربة العارف لأن العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وج أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب فغربة العارف غربة الغربة لأنه غريب الدنيا والآخرة ذكر منه الهروي الشرح ده الأول غربة بالبدن صح؟ غربة الوطن ده باشنو؟ بالبدن بي اخوانا زور حسنون مش خليج اغترب مش أي محل مش لبنان مش سوريا مش ليبيا قالوا مغترب بيكون مغترب باشنو؟ ببدنه الثاني الصف الثاني مغترب بأفعاله صالح في زمان شنو فاسد عالم بين قوم شنو صديق بين قوم منافقين طيب لكن هذا غربة عالية جدا لأنها غربة الهمة بمعنى بين قوم صالحين غريب بين قوم صالحين همه يختلف عن هم بقية الناس في بعض الناس همهم عالي شديد وبعض الناس همهم شنو بسيط شديد أعطيك مثال أبو الحسن الزاهد رحمه الله تعالى جاء به أحمد بن طولون أحمد طولون حاكم ظالم جاء به وأراد أن يقتله لأنه نصحه أبو الحسن دا جاءه قال يا أخي انت تقتل الدماء وتثق الأنفس اتق الله في الناس وكذا قال لي أنت يعني أشجع الناس فجاء به واخذه واراد ان يقتله شر قتله جوع له الاسد عند اسد جوع اكل ماده نهائي الاسد داء بقماله جعان جوع شديد كرك باعلى حسه ثم اطلق الاسد على ابي الحسن الزاهد وهو في قيده مربوط بالحديد مشان يجري جاء الاسد وطأطأ راسه وجعل يهز ذيله كالكلب لأبي الحسن الزاهد الناس استغربوا طبعا هو ذا الكلام اللي ده شافه بعينه قبل كده ما حصل اظنه في فيلم هندي ما ممكن حصل مش كده يعني ما ما ما ممكن في كلام زي ده حصل يعني اصله ما شاف قبل كده ولا سمع ذا كلام خاله شديد فقام اجاءه واطلق صراخه وقبر راسه قال ولكن فيما كنت تفكر والاسد قد اقبل عليك قال كنت متوضئا افكر هل لعاب الاسد طاهر ام نجس ينقض الوضوء ام لا ده هم شنو هم شنو براو فهموا براو كويس دا تجاوز هم الناس الى هم بعيد دي غربة غربة عارف قال عنده شاهد قال لان العارف في شاهده غريب شاهد العارف قربه من الله وانسه به وشدة شوقه الى لقائه وفرحه بذلك فهذا شاهده في سره وقلبه يعني شاهد العارف في قلب العارف أنسه بالله ولذة ذلك في صدره هذا أعظم شاهد للعارف على غربته يا السلام ده كلام عجيب قال وله شاهد في قلوب الصادقين يصدق هذا الشاهد فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البتة بمعنى الصادق الصادقين بيحس به إحساس الصادقين بصدقه دليل على صدقه يا أخوانك لنظر راضح لماذا راضح واضح الواضح مثلا انت لو قاعد في الجامعة ده وقام واحد يشحد بعد الصلاة ويحكي قصته انت بتاعيلك ده بيجيك طوال انطباع أولي. قلبك لازم يقول لك يقول لك ده زول بيستاهل وبيستحيك يا بتقول ده شنو أه؟ بتقول ده مستهبل ده شاهد بتاع قلب لكن لا تحكم عليه لو قلبك قال لك زول ده ما له مستهبل وكذاب وكلامه ده ما صحيح ما تقول انت كذاب وما تكلم بكام ما كدي واطلع مشي اداري دي لكن لا بد يقوم في قلبك شاهد لو جواحد واحد يتكلم في الدين في الجامعة ده وقف قال الحمد لله وصلى والسلام على رسول الله وبدا يتكلم انت بتكون قاعد وعندك قلبك بيقول لك انه زاد ده صادق في كلامه بيقوله وانت بتتاثر قلبك بيقول لك شنو ما صادق وممكن يكون قلبك كذاب ممكن يكون صادق وانت تقول ما صادق لكن في النهاية دشاهد شاهد شنو قام في شنو في قلبك يا سلام قال يجب كلام الهرم الأول مصحوب في شاهده غريب والمقصود قال وموجوده لا يحمله علم لا يحمله علم في فيه اشكال ابن القيم يقول لا بد ان يحمله علم لكن قال او يظهره وجد الوجد الشيء الذي يظهر نتيجه الحب هذا الغربه لا تظهر يعني الغريب لا تظهره هذه الأشياء لتعلق همته بالله ولو أنها اظهرته لما كان شنو غريبا لأن الغربة عكس شنو عكس الظهور الزول لو ظهر بيكون غريب لو بيقى أحواله كويسه ده غريب ليس بغريب طيب لكن اسمع إلى هذا الكلام الذي ختم به ابن القيم رحمه الله تعالى المنزلة فغربة العارف غربة الغربة طيب كيف قال غربة الغربة اسمع الكلام ده الصالحون غرباء في الناس الصالحون شنو؟ اه غرباء في شنو؟ في الناس والزاهدون غرباء في الصالحين صح؟ الصالحين غرباء في الناس الفاسدين لكن الصالحين ذي ذاتهم الزهاد مالهم والعارفون غرباء في الزاهدين باسم غربة شنو؟ غربة الغربة هذا مقصود العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى لكن يقول شنو قال هذا النوع غربته مختلف بهمته يعني طموحه مختلف مثلا هديك مثال. لما الناس يجوا يتخرجوا من الجامعة يريدون زور شنو يريدون زور شهادة نجح يريدون شهادة فيها شنو جرجاته كده والجامعة والتقدير يريدون له المؤمن الغريب يجر الجامعة ويجر تمام ويجي الأول ويمشي يستلم الشهادة لكن يوم استلام الشهادة اي ذو اللي يكون نصف فرحانين هنا تكون فرحانا ما عنده مشكلة لكن غربه بتجي بتذكر بالذكر فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمي كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية بالذكر الشهادة الثانيه ديك عش كده بيستلم دي ولكن همته مع شنو؟ مع الثانية دي فينا ندش يستلم شهادات ويبروزوها ويقول لك أنا تخرجت ويعمل حفلة ويحضر الناس طيبة ها ودي كيف؟ في شهادة أنا ما في شهادة في شهادة أنا ما في شهادة في تخريج أنا ما في نفس الشهادة بديت استلمها دي فيها درجاتك وأعمالك صح نجاحك ديك برضو فيها وكل إنسان أنا طائره في عنقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه شفت الفهم وهكذا المؤمن همه يختلف عن هم أبناء الدنيا لذلك يقول أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم وأهل الآخرة الزهاد العباد لا يعرفونه لأن همته فوق همتهم هم شوف الكامل الراقدة همتهم متعلقه بالعباده والعارف قام بالعباده وهمته متعلقه بالمعبود يا اخوان فرق ولا ما فرق فرق فرق انتوا الكلام ده فهمنا ولا ما ايوه في ناس بيعبدو بيعبدوا بس فهموا انه يعبد وفي واحد العباده الجادله الله بيعملها لكن همه ما مع العباده هم مع من مع المعمود ديل غربه الغربه هؤلاء هم شنو غربه الغربه اظن الكلام واضح نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الغربة من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ومنزلتنا القادمة هي منزلة الغرق بارك الله فيكم وجزاكم الله خير